وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أيها الفضلاء نواصل وقفاتنا مع أعظم الحقوق وأنفع الحقوق مع حق ربنا وإلهنا ومولانا وسيدنا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلاء ذي الآلاء الكبرى والنعم التي لا تعد ولا تحصى ستير العيوب غفار الذنوب خيره إلى عباده نازل وشر عباده إليه صاعد يخلق فيكفرون وينعم فلا يشكرون لولا هو ما خلقنا ولا عقلنا لولا هو ما صلينا ولا ركعنا لولا هو ما صمنا ولا حجينا سبحانه وتعالى حقه أعظم الحقوق وأعظم ما فرضا على الإنسان وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام وناصح المسلمين ومجدد من دثر من الدين محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين ونبدأ اليوم إن شاء الله في باب عظيم باب يتعلق بالمحبة فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا الحمد, لله الحمد لله على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد وله ما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقده الله منه كما يكره أن يقذف في النار هل بدأنا برأس الباب؟ وصلنا هنا يا شخص شرحناه؟ وصلنا هنا سبحان الله ما أتذكر هذا عيد الشيخ نعم قل رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله نعم من هنا يبدأ قسم جديد من اقسام كتاب التوحيد الا وهو القسم المتعلق باعمال القلوب التي لها تعلق بالتوحيد حيث أن الشيخ رحمه الله عز وجل قسم كتاب التوحيد إلى كليات وإن لم يصرح بها إلا أن المتأمل في الكتاب يجد هذا الترتيب البديع ثم قسم كل كلي إلى أبواب وبدأ الشيخ قسم ما يتعلق بأعمال القلوب المتعلقة بالتوحيد بالمحبة لأن المحبة منها ما هو أصل في التوحيد ومنها ما هو من آثار وثمار التوحيد ومنها ما يضاد التوحيد فالمحبة لب العبادة وحقيقة العبادة وهي شرط في العبادة فلا تكون عبادة الله عبادة إلا إذا كانت عن محبة ومن حق ربنا علينا أن نحبه الحب المطلق فوق كل حب وأن يكون حبنا لله أصل كل حب فما تفرع عن حبنا لربنا تقربنا به إليه سبحانه وتعالى وما ضاد حبنا لربنا تبرأنا منه ورددناه والمحبة تنقسم من حيث حقيقتها إلى خمسة أقسام القسم الأول القسم الأول محبة طبعية مركوزة في طبع الإنسان كمحبة الإنسان للأكل والشرب وملذات الدنيا المباحة ومحبة الإنسان لمصالحه فهذا أمر طبعي مركوز في نفس الإنسان ويتفاوت فيه الناس فمثلا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى ويحب, الماء ويحب الشراب البارد وكان يحب الدباء وكان يحب الطيب وكان يحب النساء فهذه المحبة الطبعية في الأصل لا يتعلق بها مدح ولا ذن لأنها من طبع الإنسان إلا في حالين الحال الأولى أن يكون الدافع لهذه المحبة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكون الإنسان يحب الطيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من طبيعة أنه يحب الطيب لكن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب أصبح يحبه أكثر لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له كان يحب الدباء من طبعه لكن لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء أصبح يحبه أكثر هنا يثاب على هذه المحبة ويمدح بهذه المحبة والحالة الثانية أن يجعل حبه لهذه الأشياء الحب الطبعي سببا لزيادة حبه لله وتقربه لله سبحانه وتعالى فيحبها لأنها تعينه على طاعة الله يحب النوم كما يحب كل إنسان النوم ولكن هذا الفاضل يحب النوم لأنه يتقوى به على طاعة الله فيزيد على الحب الطبعي حب هذه الأمور لأنها تزيده قربا إلى الله وتعينه على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والقسم الثاني محبة رحمة وإشفاق وإحترام محبة رحمة وإشفاق أو إحترام محبة الرحمة والإشفاق يا إخوة مثل محبة الأم لولدها محبة الأم لولدها محبة رحمة وإشفاق ومحبة الإحترام مثل محبة الولد لأبيه ومثل محبة التلميذ لشيخه هذه محبة دافعها الاحترام وبعضها العلم يقول الإجلال والمقصود بالإجلال هنا الاحترام وهذه المحبة يتعلق بها المدح شرعا من جهة ما يتعلق بها من رحمة أو احترام فالرحمة يمدح بها الإنسان والاحترام لذي الاحترام يمدح بها الإنسان لأن هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى والقسم الثالث محبة إلف وأنس فالإنسان يحب من يخالطه في العادة كمحبة المسافر لرفقائه في السفر ومحبة الجليس لجلسائه فهذه محبة إلف وأنس وهذه محبة مقتسبة جائزة إلا إذا وجد في الشرع ما يدفعها كابتداء وإظهار للفسق فإنه إذاك تندفع هذه المحبة ولاسي ما في الظاهر والقسم الرابع محبة لله ومحبة في الله وهذه عبادة واجبة على المكلف في الجملة ورأسها وأعلاها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حب الأنبياء ثم حب الصالحين ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسم الخامس محبة ذل وخضوع وكمال طاعة وتعظيم وهذه محبة عبودية يجب أن تكون لله عز وجل ولا يجوز أن تصرف لأحد من المخلوقين قليلها وكثيرها صرفه لغير الله شرك أكبر هذه المحبة لا تكون إلا لله عز وجل فصرفها لغير الله محبة مع الله وهو صنيع المشركين الأولين والناس المشركون في باب محبة العبادة على دركات بعضها أظلم من بعض فمنهم من يحب الله عز وجل ولكنه يحب الأنداد كحبه لله فيسوي بين الله وبين مخلوقاته في المحبة سواء سوى بين الله عز وجل والأصنام في المحبة أو سوى بين الله عز وجل ومن يسميهم بالأولياء والصالحين في المحبة وهذا هو صنيع المشركين الأولين ومنهم من يحب الله لكنه يحب الأنداد أكثر من حبه لله سبحانه وتعالى فتجد تعظيمه لهم في قلبه أعظم من تعظيمه لله وحرصه على حقهم بزعمه أعظم من حرصه على حق الله سبحانه وتعالى تجده يقضي الليل والنهار يدافع عن حقوقهم المزعومة ويذم ويعادي من يدعو إلى حق الله ويدعو إلى توحيد الله عدوه الذي يقول محضوا حق الله لله ولا تصرفوا شيئا من حق الله لغير الله فهذا في حقيقة الأمر يحب هؤلاء الأنداد الذين جعلهم نضراء لله أعظم من حبه لله عز وجل وهؤلاء أسوأ من الأولين ومنهم من يحب الأنداد ولا يحب الله أصلا وهذا والعياذ بالله شر من وطئ الأرض شر من وطئ الأرض من يحب الأنداد ولا يحب الله عز وجل فيصرف للأنداد حقهم بزعمه وهو شرك ولا يصرف لله عز وجل حقه من التوحيد ولا يحب الله مطلقا ونستطيع أيضا أيها الإخوة أن نقسم المحبة من جهة أخرى نحن قلنا هذا تقسيم المحبة من جهة حقيقتها ونستطيع أن نقسم المحبة من جهة حكمها إلى أربعة أقسام القسم الأول محبة فرض واجب هذه المحبة فرض واجب على المكلف كمحبة الله وهذا فرض مطلق ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا متفرع عن حب الله ومحبة الصالحين فهذه محبة هي فرض واجب على الإنسان والقسم الثاني محبة طبعية من طبع الإنسان أو محبة مباحة محبة مباحة وهي المحبة الطبعية التي في طبع الإنسان بشرط ألا تكون محبة لما حرم الله فما يأتي إنسان يقول أنا بحبي أنا بطبعي أحب الخمر نقول لا ما يجوز أو يقول أنا بطبعي أحب النساء الأجنبيات عني نقول هذا مرض وليس طبعاً ما يجوز وبشرط أيضاً ألا تساوي محبة الله أو تقدم على محبة الله سبحانه وتعالى والقسم الثالث محبة محرمة كالمحبة مع الله وتقديم محبة أحد من البشر على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمحبة ما حرم الله وكالمحبة التي حرمها الله كمحبة الكفار غير الطبعية والقسم الرابع محبة مستحبة فضيلة يستحب للمسلم أن يوقعها وهي محبة ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الواجبات محبة ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الواجبات فهذه محبة طبعية وكذا محبة الأمور الطبعية لكونها تعين على طاعة الله فهذه محبة طبعية وهي محبة مستحبة هذا تقسيم المحبة من جهة حكمها وإذا عرفت تقسيم المحبة عرفت لما ذكر الشيخ المحبة في كتاب التوحيد لأن محبة التعظيم والذل والخضوع وكمال الطاعة عبادة ففعلها توحيد وصرفها لغير الله شرك ولأن المحبة لله من آثار التوحيد ومن ثمار التوحيد فناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ثم إن الشيخ رحمه الله بوب الباب بهذه الآية العظيمة لينبه من ينتسبون إلى الإسلام إلى خطورة ما يفعله بعضهم في باب المحبة لمن يسمونهم بالأولياء الصالحين فإن بعض من ينتسبون إلى الإسلام يغلون في محبة الأولياء الصالحين حتى يقع أحدهم في صنيع المشركين بل أشد ولذا ذكر الشيق هذه الآية بيانا وتحذيرا لأن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ذم المشركين بماذا بكونهم يتخذون من دون الله أندادا لا يزعمون أنهم يخلقون ولا يزعمون أنهم يرزقون وإنما يشركونهم مع الله في محبة التعظيم فيحبون أندادهم كحب الله فكيف بمن يزعم ممن ينتسبون إلى الإسلام أن الأولياء يخلقون وأن الولي قادر على خلق الولد في بطن أمه وأنهم يرزقون وأنهم يدبرون الكون ويتصرفون فيه ويحبهم كحب الله بل حبه لهم وخوفه منهم ورجاؤه لهم أشد من حبه لله ومن خوفه من الله ومن رجائه لما عند الله إذا أعياه أمر فزع قلبه إلى أولئك الأولياء يدعوهم ويتقرب إليهم ولا يرد على قلبه ربه سبحانه وتعالى لا شك أن هؤلاء أسوأ حالا من أولئك المشركين الأولين عياذا بالله من الخذلان والله عز وجل قال يحبونهم كحب الله ومعناه أن المشركين يساوون غير الله بالله في محبة التعظيم فهم يسوون الله خالقهم والمنعم عليهم وعلى الناس أجمعين بمخلوقاته الضعفاء المحتاجين إلى الله عز وجل في المحبة وهذا هو الضلال المبين أي الضلال البين فإن هذا الضلال يدركه العاقل بعقله قبل أن يعرف ذلك بآيات الله عز وجل وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الضلال المبين والظلم العظيم كما قال الله عز وجل عن أهل النار قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين كانوا يسوون الله سبحانه بمخلوقاته أو يسوون المخلوقات بالله في المحبة فكبكبوا في جهنم أجمعين وكانوا يتلاومون وتبين لهم حيث لا ينفعهم ذلك أنهم كانوا في ضلال مبين إذ كانوا يسوون تلك المخلوقات بالله رب العالمين في المحبة وقيل إن المعنى إن المشركين يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله وهذا ضعيف لأن الله عز وجل قال والذين آمنوا أشد حبا لله فكيف يذكر الله في أول الآية التساوي ثم ينفيه في آخر الآية فهذا المعنى ضعيف وقول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله معناه أن حب المؤمنين لله أشد من حب الكفار لله لأن حب المؤمنين لله خالص حب التعظيم والعبادة لا يصرفونه لنبي ولا لولي ولا لشجر ولا لصنم وإنما هو لله فقط سبحانه وتعالى أما حب المشركين لله فهو حب شرك إذ يسوون المخلوق بالخالق في هذه المحبة وقيل إن المعنى أن المؤمنين أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم من حب المشركين لأندادهم وبهذا تعلم مناسبة التبويب بهذه الآية الشريفة نعم قال رحمة الله عليه وقوله قل إن كان آباؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية نعم أورد الشيخ في هذا الباب قول ربنا سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين حيث أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد المؤثرين هذه الثمانية التي تتعلق بها القلوب عادة وهي الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال المكتسبة والتجارة التي يخاف عليها الإنسان أن تضيع والمساكن الطيبة التي يحبها الإنسان أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من آثر هذه المذكورات بهذا الوعيد العظيم وهو أن ينتظر عقاب الله فهو يعلم وعيد الله وينتظر عقاب الله وهذا أشد لألمه وأعظم لعقابه أنه يعلم أنه سينزل به عقام ولا يدري متى ينزل فهو في خوف, في خوف دائم وفي قلق دائم وهذا من أشدّي أنواع العذاب والله لا يهدي القوم الفاسقين وفي هذه الآية يا إخوة دليل على أن محبة هذه الأمور الثمانية مباحة جائزة إذا لم تتعارض مع حب الله لأن الله لم يذم حبها مطلقا وإنما ذم تقديمها على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان يحب أباه فهذا ليس مذموماً بل مطلوب إذا كان يحب ولده فهذا ليس مذموماً بل مطلوب إذا كان يحب زوجته فهذا ليس مذموماً بل مطلوب إذا كان يحب ماله فهذا ليس مذموماً بل مطلوب وهكذا ولكن المذموم الممنوع أن يقدم حبها على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب لهذه الثمانية إن كان من باب محبة الذل والتعبد والتعظيم فإنه شرك أكبر وإن لم يكن من هذه المحبة فهو كبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون شركا أصغر فهذا ما يتعلق بهذه الآية والحظوا ترتيب الشيخ حيث بدأ بالآية التي بوّب لها وهذه في محبة الشرك المحبة التي يقع فيها التوحيد الخالص أو الشرك الأكبر وهي محبة التعظيم والتعبد ثم ذكر الآية الثانية وفيها تقديم محبة المحبوبين على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة قد تكون شركا أكبر وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب بحسب نوعها ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل الأحاديث المتعلقة بالمحبة قال رحمة الله عليه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه نعم بالنسبة للآيات ذكر الإخوة أن شرحناها في المجلس السابق وأنا سبحانه لا أتذكر أني شرحتها لكن لعل في إعادتها مزيد فائده. فإن كنا شرحناها سابقا فهذا من باب التأكيد ولعل ذكرت مزيد فوائد وإن كنا لم نشرحها فلا يكون شرحها قد فاتنا ولعل هذا مما حدث به الشيخ فنسي فأصبح الطالب يحدث شيخه عنه وأنا حتى هذه اللحظة لا أتذكر أني شرحتها أورد الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الحديث ليتكلم عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم ودائماً إذا نفي الإيمان في النصوص فإما أن يكون النفي متسلطاً على الحقيقة وإما أن يكون متسلطاً على الكمال وهذا بحسب الأدلة لا يؤمن أحدكم قد يكون معناه لا يقع الإيمان في قلبه أصلاً وقد يكون معناه لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل وهذا النفي هنا للأمرين باختلاف الحال فإن كان العبد لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ولا يجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا في قلبه فهذا ليس مؤمنا أصلا ينتفي عنه الإيمان بالكلية وإن كان العبد يحب, يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه يحب نفسه أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا إيمانه ناقص نقصا شديدا وإن كان أصل الإيمان حاصلا عنده لا يؤمن أحدكم وهذا يشمل الذكر والأنثى حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ويشمل هذا نفس الإنسان كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك يعني حتى لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك قال فوالله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي وفي هذا يا إخوة دليل على أن المحبة تتغير على أن المحبة تتغير فقد يتغير الأمر من حب إلى بغض وقد يتغير الأمر إلى محبة أكمل فعمر رضي الله عنه فور أن علم أن كمال الإيمان يستلزم كمال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون حبه فوق كل حب بشري حتى فوق حب نفس الإنسان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه وهذا دليل على عظم إيمان عمر رضي الله عنه وكذا المؤمن إذا سمع هذا فإن قلبه ينقاد إلى أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أعظم من حبه لنفسه فهذه محبة واجبة وهي محبة لله محبة لله متفرعة ونابعة من حب الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الله رحمنا به ولأنه جاهد في تبليغ الدين إلينا حق الجهاد وأدى الأمانة فنحبه صلى الله عليه وسلم فوق حبنا لكل بشر. ودليل هذه المحبة حسن الاتباع وتقديم محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبوب كل محبوب فعلامة هذه المحبة أن تحسن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا تعبد الله إلا بما شرع وبين صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب الله متفرع عن حب الله فعلامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحسن اتباعه ولا يعني هذا أن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض العبادات لا يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكون حبه ناقصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يا إخوة الذي لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فهذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً الذي يأتينا ويقول نحب الله وأحب رسول الله لكن ما أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أتصدق نقول كذاب والله كذاب لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال أنا أحب الله وقال أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصلي لا يصوم لا يعمل شيئاً لله مع علمه وقدرته فهذا كاذب صاحب بهتان وليس صاحب إيمان أما من كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يخالف في بعض الأمور كمن يقيم المولد مثلاً ولكنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأعمال فهذا لا نقول إنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نقول إن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقص وبدعته هذه تبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبها الله ولا يقبلها الله وقد تزيد على قلب العبد حتى ترين على قلبه والعياذ بالله فيصبح كالكوز مجخيا لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا ولا باطلا فهذه محبة رسول الله صلى الله عليه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 وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار نعم ولهما اي للشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عنه اي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أي ثلاث خصال وعد هذه الثلاث ليس حصرا لأسباب وجود اللذة لذة الإيمان وإنما بيان لكمال هذه الخصال في هذا الباب فكل ما شرعه الله إن أداه العبد مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في إيمان العبد ووجد العبد لذته في قلبه لكن هذه الثلاث فيها كمال الموعود في هذا الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه أي من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان فللإيمان حلاوة وهي لذة يجدها العبد في قلبه وسعادة يجدها العبد في قلبه فيعيش بين الناس في الأرض كأنه في جنة بل يعيش بين الهموم كأنه في جنة تحيطه الكروب وتحيطه الهموم وهو في غاية اطمئنان القلب وفي غاية سعادة القلب في قلبه لذة لا يحشه في طريقه قلة السائرين ولا قلة المناصرين ولا قلة المتجمهرين حوله لأنه يأنس بالله سبحانه وتعالى الله عز وجل جعل له في قلبه حلاوة هي أعظم ماذيق من حلاوة في الدنيا أشد من حلاوة العسل وأشد من حلاوة السكر حلاوة تخالط القلوب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومعنى ذلك أن يقدم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حب حتى لو كان الحب مأذونا فيه أو مشروعا فإن حده دون حب الله ودون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زاد عن ذلك كان محرما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وهذا من ثمرة حبه لله أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأسباب المحبة بين الناس كثيرة خيرها وأزكاها وبرها ومستقرها والباقي منها في الدنيا والآخرة أن يكون ذلك لله أن تحب العبد لله وليس الحب لله قولا باللسان وإنما الحب لله أمر يقر في القلب لوجود سببه ويشرع أن يعبر عنه باللسان بعض الناس كلما لقي إنسانا قالوا حبك في الله ولم يعلم سببا يقتضي حبه لله وفي الله هذا غلط الحب لله وفي الله حب يقر في القلب لوجود سببه لصلاح هذا الرجل لاتباعه للسنة لذبه عن السنة فإذا وجد الحب لله في القلب حقيقة شرع للمرء أن يخبر أخاه بأنه يحبه لله لتزداد المحبة بين المؤمنين وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار الكفر نار معنوية أشد إحراقاً من النار الحسية فوالله والله لو جمعت نيران الدنيا في مكان واحد وقذف فيها العبد لكان هذا أهون من أن يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى فالشرك بالله نار معنوية أشد إحراقا من النار الحسية وهو سبب للخلود في نار جهنم والعياذ بالله فمن أنقذه الله من الكفر وتعلم التوحيد وانصرف عن عبادة الأولياء وعبادة أصحاب القبور والنذر لهم والدعاء لهم من أنعم الله عليه بهذه النعمة وأصبح يكره أن يعود في ذلك الكفر وذلك الشقاء كما يكره أن يقدف في النار هذا يعبد الله فوق توحيده بعبادة عظيمة هي سبب لأن يجد في قلبه حلاوة الإيمان قال العلماء ويلحق بهذا من كان على كبيرة من الكبائر فأنقذه الله منها وتاب منها فأصبح يكره أن يعود إليها وإلى أهلها كما يكره أن يقذف في النار فإنه يدخل في هذا الشرف وفي هذه العبادة وفي هذا الثواب وفي هذا المال وأن يجد حلاوة الإيمان في قلبه نعم قال رحمة الله عليه وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وفي رواية للبخاري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 وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذه الرواية بمعنى الرواية السابقة لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يجد أحد فنفى وجدان حلاوة الإيمان إلا بهذه الثلاث وقال أحد وأحد نكر في سياق النففة عن كل أحد لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحقق هذه الثلاث فلا يجد حلاوة الإيمان إلا إذا وجد أصل هذه الثلاث في قلبه فإذا وجد أصل هذه الثلاث في قلبه فإنه يجد حلاوة الإيمان بعبادة الله سبحانه وتعالى وكلما كمل تحقيقه لهذه الثلاث كلما زادت حلاوة الإيمان في قلبه فلا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون حب الله في قلبه وحتى يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه وحتى يحقق التوحيد ويكره الكفر وحتى يحب الصالحين في أصل المحبة فإذا وجد هذا في قلبه فإنه يجد لذة الإيمان بما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وكلما زاد تحقيقه لهذه الثلاث زاد كمال اللذة وكمال الحلاوة في قلبه ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله هذا الباب في درسنا القادم في يوم السبت القادم إن شاء الله عز وجل ونجيب عن شيء من أسئلتي إخواننا والله أعلم إزاكم الله خيراً وبرك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم أسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم ولمؤمنين آمين سأل عليكم أخوة يسألون عن برنامج السبت نعم يعني كنا وعدنا أنه في آخر سبت من كل شهر سنشرح مثلا في ذلك اليوم بحيث نفرغ منه في يوم السبت وهذا يكون في آخر سبت من كل شهر لكن لكوننا لم نشرح كتاب التوحيد أصلاً في هذا الشهر رأينا أن نبقى على الأصل في هذا الشهر ونشرح هذا السبت في كتاب التوحيد إن شاء الله في نهاية الشهر القادم سنشرح متناً وأنا متردد بين شرح عقيدة الرازيين وشرح نواقض الإسلام في أول متن في أول الشهر إن شاء الله سأحدد وأعلنه لكم إن شاء الله في أثناء الدروس بحول الله وقوته نعم صلى الله عليه وسلم يقول هل يجب أن تقدم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة جبريل عليه السلام وهل يجب أن يقدم حب الأنبياء على محبة النفس أما تقديم محبه النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الملائكه فانه لم يرد فيه نفس لكن الواضحه من عموم نصوص الشريعه أن محبه النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة كل مخلوق تقدم على محبه كل مخلوق فانه صلى الله عليه وسلم اشرف المخلوقات صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم وأما تقديم محبة الأنبياء على محبة النفس فلا أعلم عنه شيئاً الآن ولعلي أراجع إن شاء الله وإذا اطلعت على شيء أفيدكم لكني لا أعلم شيئاً من كلام أهل العلم ولا في النصوص نعم إزاكم الله خيراً وأحسن إليكم هذا الزير يقول سأذهب غدا إن شاء الله تعالى إلى مكة وهل ألبس دياب الإحرام من الفندق أم من الميقات يجوز لك يا أخي أن تغتسل في الفندق وأن تلبس الإزار والرداء في الفندق وتجعل النية والدخول في النسك عند الميقات لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك وأنت لاسيما في المدينة أو في هذا الزمان على كل حال لا يكون هناك زمان بعيد بين تهيئك للإحرام في مكانك وبين وصولك إلى الميقات حتى لو أحرمت في يعني لبست الإحرام واغتسلت في بلدك أركبت الطائرة فإن الوقت بين تنظفك واغتسالك والوصول إلى المقات يسير لا يترتب عليه عود الوسخ إليك فعليه فإنه يجوز وفي المدينة من باب أولى لأن الفرق بين النزل والبيت في المدينة والميقات دقائق يسيرة فمن تهيأ في الفندق فكأنه تهيأ في الميقات فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة واغتسل في الميقات وتجرد في الميقات قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وهو لا يدري بما يؤمر صلى الله عليه وسلم حتى أمر وهو في الميقات صلى الله عليه وسلم والحال اليوم يختلف وكثرة الناس في الميقات يعني توقع الناس في مشقة وقد يترك بعضهم الاغتسال لشدة الزحام في الميقات فنقول يجوز بلا حرج مطلقا أن يغتسل الإنسان في الفندق ويلبس الإحرام ويلبس الإزار والرداء لكنه لا يتقرب إلى الله بكون هذا في داخل المدينة وإنما لأن هذا أيسر له الآن ثم إذا وصل إلى المقات نواء إن وافق صلاة مشروعة صلّى وافقهم يصلون الفرض أو كان توضأ فيصلي سنة الوضوء أو لم يصلي الوترة وكان قد وصل بعد العشاء فيصلي الوترة هذا أفضل أن يصلي صلاة مشروعة لا ينشئها من أجل الإحرام ثم يحرم بعد ذلك إذا ركب في السيارة إذا ركب في السيارة وجلس في كرسيه في الميقات يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم عمره نعم السلام عليكم سال عن طريق الشبكة يقول امرأة ولدت وماتت ومات ابنتها بعد يوم أو أيام فكانت هذه المرأة تتضايق من الحليب الذي في ثديها وكان عندها جدي صغير فكانت ترضعه من دون أن يعلم أحد يقول فما حقم هذا الجدي هل يجوز أكل لحمه وهل يجوز بيعه وأكل ثمنه وهل يقو يقول هل يكون كان يقول هل يكون أخ من الرضاعة هذا مثل واحد مرة خرج على الناس بمقال وقال إن الناس الآن إخوة من الرضاعة لأنهم جميعا يرضعون من الأبقار لا شك أن إرضاع لبن المرأة لهذا الجدي لا يضر لحمه ولا يغير في حكمه فيجوز ذبحه وأكله ويجوز بيعه وهذا ليس من الجلالة التي تأكل القدر فإن حليب المرأة ليس من باب القدر ولذلك هذا لا أثر له والحمد لله جزاكم الله خير ونحسن إليكم هذا الساعة ليس ليقول أنه طلب من أبيه مالا لمدة ثلاثة أشهر على سبيل القرض ليتاجر به وكان الأب في ضائقة مالية في هذه الفترة وعند الأب مال أمان من شخص ومال لجهة خيرية فأعطى ولده جزءا من الأمان وجزءا من المال الذي للجهة الخيرية فتاجر الشاب وربح ثم رد المال لأبيه ثم اشترى بضاعة بهذا الربح واحتاج مالا آخر فطلب من أبيه فأعطاه من مال الجهة الخيرية يقول ما حكم هذا الفعل وما حكم المال الذي ربحه وكذلك البضاعة التي لا زالت موجودة ولم تبع هل يقترض مالا ويرده حتى يكون الربح له أم ماذا يفعل لأنه وقع في حرج شديد هذا لا يجوز وهذا تصرف في مال الغير بغير إذنه والذي تولد عن هذا كله يرد إلى الجهة الخيرية التي لها هذا المال الربح وهذه البضاعة تباع وترد بثمنها ولا يأخذ الولد إلا إذا دفع شيئا من أجرة أو مال لاتجارة يأخذ ما دفع فقط من الربح ويرد كل الباقي إلى الجهة الخيرية وأما مال الرجل فيبلغ ويخبر ويقول له الوالد يقول لصاحب المال أنا أعطيت ابني من مالك ليتاجر به وقد تاجر ورد مالك فمالك عندي إذا قال لا بس أذنت ورضيت يبقى الربح لهذا الولد أما إذا قال لا أنا ما أرضى وقد ولمتني فيجب أن يرد كل ما تولد عن هذا العمل إلى صاحبي المال نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز حب الجار الكافر لحسن خلقه وتعامله مع, معي مع بغضي له لكفره مع العلم أنه لا يحارب الإسلام بل يحب المسلمين ما هو صحيح أنه يحب المسلمين لا يوجد كافر على وجه الأرض يحب المسلمين وكيف يحبني وهو يكذب رسولي كيف أصدق أنه يحبني وهو يقول أعوذ بالله محمد كاذب في دعوة وهل هذه محبة؟ لا والله ولكن قد يقع إحسان وحسن تعامل ويجب أن نخلط يا إخوة بين إعطاء الناس حقهم وبين المحبة المحبة شيء والبغض شيء وإعطاء الناس حقهم شيء آخر من كان له حق كافرا أو غير كافر يجب أن يعطى حقه ويجب أن يعدل معه أما المحبة القلبية فهذا شأن آخر يجب على المؤمن أن يبغض كل مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدينه وتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه يجب على المؤمن أن لا يحب الكافر مطلقا إلا المحبة الطبعية التي لا تكتسب مع بغضه لدينه المحبة التي تثب إلى القلب وتوجد في القلب من غير اختيار ليست مكتسبة هذه المحبة لا يؤاخذ بها الإنسان كما لو تزوج رجل امرأة كتابية وقد أذن الله له في هذا فأحبها لأنها زوجة هذا حب طبعي لا يملكه الإنسان ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين زوجاته فيقول اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني محبة القلب فهذه المحبة تثب إلى القلب من غير اكتساب والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لو كان جارك الكافر يحسن إليك ويحسن إلى أولادك قد تجد أن حبه يقع في قلبك من هذه الجهة من غير اكتساب هذا لا تؤخذ به لو أن طبيبا ماهرا كافرا أجرى عملية لأبيك من مرض خطير كاد أن يهلك به فوجدت أنك تحبه لهذا شبا لم تكتسبه وإنما وقع في قلبك فهذا لا تآخذ به ومنه شب الوالد لولده الكافر فهذا حب طبعي لا يكتسب وكذا شب الوالد لولده الكافر فهذا حب طبعي لا يكتسب فلا يآخذ به الإنسان ولا يذم بشرط وهو أن يبغضه لكفره فإذا وقع ذلك فلا تذره المحبة الطبعية التي تثب إلى القلب من غير اختيارنا رزاكم الله خير ومبارك فيكم ولكن تقريرنا لبغض الكفار لا يعني أن يظلموا فلا يجوز أن يظلم أحد لا كافر ولا مسلم بل لا يجوز أن يظلم مخلوق حتى الدابة ما يجوز أن تظلم وقولنا إن الكافر يبغض لا يعني أن يعتدى عليه إذا لم يوجد فيه سبب شرعي لمن أذن الله له في أن يقتله أو نحو ذلك فأنه لا يجوز قتله الكافر الذي يعيش بين المسلمين لا يجوز قتله للأفراد مطلقا مطلقا وكذا إذا كان المسلم يعيش بين الكفار لا يجوز أن يقتل في الكفار مطلقا للفرد وإنما إذا أجرم يتولى ولي الأمر أو الجهات المسؤولة في البلد معاقبته حتى لو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الكافر الذي عيش بيننا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز لمسلم أن يأتي ويقتله يجب أن يرفعه إلى الجهة المسؤولة والجهة المسؤولة هي التي تتولى أمره فيجب يا إخوة عدم الخلط بين البراء القلبي والحقوق أداء الحقوق فريضة شرعية لكل أحد والخلق بين الأمرين بقصد أو بدون قصد سبب الفساد بعض الإعلاميين يوحون إلى الناس أن بغض الخفار معناه الاعتداء عليهم فهم يروجون بين الشباب هذه الفكرة وهذا ضلال مبين جاري الذي يعيش معي في البلد يجب أن أعامله بالعدل الشرعي وأن لا أعتدي عليه بل إذا رأيت بنته تمشي في الشارع فاعتدى عليها شاب مسلم أنصرها عليه وأذب عنها وأدفع عنها هذه حقيقة الاعتقاد الشرعي الصحيح الذي فيه حماية الدين وفيه إعطاء الحقوق وهذه قضية لو فهمناها على ما فهمها السلف وقررها العلماء لساد الخير واندفع الشر شزاكم الله خيرا وحسنا إليكم يقول كيف أنمي في قلبي حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأ سيرته والله ما قرأ أحد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ازداد حبا له بل والله إنك تقرأ القصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ثم تقرأها غدا فتزداد حبا له صلى الله عليه وسلم من آفاتنا في هذا الزمان أننا بعدنا عن قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقرأونها في الموالد يقرأونها على بدعة للتغنم للتنغم وللتواجد وللتباكي الكذاب لا للاعتبار ولا للمحبة الصادقة وكثير من طلاب العلم اليوم لا يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو الحافظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه أفتى في ستين ألف مسألة بقوله حدثنا وأخبرنا بالأحاديث والآثار عن المتقدمين كان يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فلوصيها النقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يزيد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن نتفكر نتفكر في النعم الكثيرة الجليلة التي أنعم الله بها علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم كم من النعم تجلس مع نفسك تتفكر في خصائص ومزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النعم التي تعيشها اليوم بفضل الله عز وجل عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم تتفكر في هذا فتزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حبك له صلى الله عليه وسلم فوق حبك لكل بشري حتى فوق حبك لنفسك ولعل في هذا كفاية وموعدنا بعد العصر إن شاء الله عز وجل في كتاب دليل الطالب والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم